بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنزل الله القرآن عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله وإن كنت من قبله لمن الغافلين.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 إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة ونحن عصبة إن أبنا لفي ضلال مبين أقتل يوسف وأطرحه أرضي يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا وتكونوا من بعدهم قَوْمًا صالحين. قال قائلٌ منهم لا تقتلو يوسف وألقوه في غياب الجب وألقوه في غياب الجب يلتقطه بعض السيارة.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 أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني يحزنني أن تذهبوا به وأخاف, وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا ehkesehelt jadfiselt ei hil alduta. En kunніumpidaan johtuaani itsekyis 돌in� cualituksen arroления, sillä porta SomehowELLa lo variousil decent Ό, O SWITÄ 1770 niehallin وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستمق وتركنا, وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب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 والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسرواه بضاعة والله عليم بما يعملون وَشَرَاهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَى, عسى أَسَائِن يَن ونفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله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 ولقد همت به وهم بها لولا ارا برهنا كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين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 إن لنا راها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن وأعتدت لهن متكئوا وأتت كل واحدة منهن سكين وقالت وقالت خرج عليهم فلما أرَينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقل حاش لله وقل حاش للاه ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فزاركم للذين لمتنني فيه ولقد را وته عن نفسي فاستعصم ولا ان لم يفعل ما امره ليسجنا ولا يقولا من الصادرين قال ربي السجن أحب إلي من ما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهم لا أصبو إليهم أصبو إليهم وأكون من الجاهلين فاستجاب له رب فصرف عنهم هو السميع العليم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 إلا نبأتكم بتأويله قبل أن يأتيكم ذلكما مما علمني ربي إني تركت من لا تقوون لا يؤمنون بالله وهم وهم بالآخرتهم كافرون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 يا صاحبي يستجل أرباب متفرقون خير أم الله أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها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 فأنساه الشيطان ذكر ربي فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن, يأكلهن لسبع عجاف وسبع سنبلات خمر وأخر يابسات يا أيها jaa, jaa, في رؤياي إن كنتم jaa, كنتم لرؤيا تعبرون قالوا jaa, jaa, وما نحن jaa, وقال الذين جاء منهم وذكر بعد أمم أنا أنبئكم بتأويله أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سما ليأكلهن يأكلهن سبع عجاف وسبع سبلات وسبع سبلات خبروا وأقرئ بسات اللعلي اللعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون أَلَا تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ سبع شداد إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه غاث ناس وفيه يعصرون وقال الملك اتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله فَسَأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِ قَطَّعْنَ أيديهن إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ لَا ادْرَى وَتٌّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ قُلْ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قالت امرأة العزيز الآن حصل الحق أنا راودته أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أنني لم أخنه بالغيب وأن الله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 فَإِن لَّمْ بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُون قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ جَعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِم لَّعَلَّهُمْ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 قال لن ارسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتاتنني به لتاتنني به الا بِكُمْ يحاض بكم فلما قَالَ موثقهم قال الله نَقُولُ ما نقول وكيل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 قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعيد وانا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض وَمَا كنا وما كنا سارقين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 قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعًا عِنْدَهُ إِنَّ إِذًا لَظَالِمُونَ فَلَمَسْتَ يَئُوسٌ مِنْهُ خَلَصُونَ يَا قَالَ كَبِيرٌ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَن اباكم قد اخذ عليكم قد اخذ عليكم موثق مِنَ الله ومن قبل ما وهو خير الحاكمين Irjعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا وَمَا ابنك وَمَا وما شهدنا بِمَا شهدنا بما علمنا وما untuk sisi naikun, dan yang saya kurma hadumí, dan yang saya MIKE, dan yang we berasum tren, kitaые صَدْرٌ جَمِيلٌ أَسْأَلُ اللهَ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وَتَوَلَّى وتولى عنهم وقال يا voi, voi, voi, voi, voi, voi, voi, voi, voi, قالوا taulahi tau, tau, تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ tau, tau, تَكُونَ tau, tau, tau, tau, tau, tau, tau, tau, tau, وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني يذهبوا فتحسسو م يوسف وأخيه ولا تئسوا من روح الله نهو لا يئس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا قالوا يا أيها العزيز ما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 قال ان انك لانت يوسف قال انا يوسف وهذا اخي قد من, الله علينا إنه من وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ قَالُوا تَنَاهَى اللَّهُ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخَاطِئِينَ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا hän. هذا فألقوه على وجه أبي hua, بصيرا hua, بصيرا بأهلكم أجمعين. ولن فَصَلَتْهُ الْعِيرُ قَالُوا أَبُوهُمْ إِنِّي قَالَ أبوهم إني كَلَفِي ظَلَالِكَ الْقَدِيمِ فَلَمَّا أَجَأَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَرَتَدَّبَ صِرَاطٌ قَالَ أَلَمْ أَقُلَ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ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 طالب النقاط جعلها ربي حقا وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن وجاء بكم, وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان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 إن هو إلا ذكر للعالمين وكأي من آيات في السماوات والأرض يمرون عليها يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون افاامنون أَن تاتيهم غاشيه من عذاب الله او Diahum او تاتيهم ساعه بغته وهم لا يشعرون قل هذه سبيل ادعوا الى الله على بصيره انا ومن